burning ني قول لي مالك قول لي مين ما بعلى ده الأخير. كنت سبني لحد اخر لحظه جنبك سيبني اقولك اد ايه وازاي بحبك مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك واشوفك يوم على هيك Yeah.